أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على 117. ونزلناه تنزيلا 118. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا 119. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا.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 ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ويوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ويوجاء قَيْمَ الْيُنْذِرَ بَأْسٍ شَدِيدًا مِلَّدٍ هُوَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كَتِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا